بوك تو اتستخوتي خمسة وعشرون كالاكشي <خمسة> <تصفيق> في المدينة في المدينة ساتقرزة <تصفيق> ميندا اريد ان اذهب الى محطة القطار أريد أن أذهب إلى محطة القطار أريد أن أذهب إلى المطار أريد أذهب إلى المطار أريد أن أذهب إلى وسط المدينة أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. م كيف أصل إلى محطة القطار كيف اصل إلى محطة القطارجر القطار. مport القطار. كيف أصل إلى المطار كيف صل إلى المطارجر مك كيف أصل إلى وسط المدينة كيف اصل إلى وصل المدينة تك م حتاج سيياة ة حتاج لسيرة رى خل أحتاج, أحتاج, أحتاج خطة المدينة أحتاج لخرريطة المدينة سستمر مردبا أحتاج للفندق أحتاج لفندق ميندا ده من كان فيكيو أريد أن أستجر سيارة أريد أن أستجر سيارة أي تمساكرتو؟ باراتي. هنا بطاقه الائتمانيه هنا بطاقه الائتمانيه اي تشيمي مارتفس هنا رخصه قيادتي هنا رخصه قيادتي راريس كالاكشي ساناخاوي ماذا يوجد في المدينه ليورى. ماذا يوجد في المدينة لرة تأ كل اذهب إلى المدينة القديمة اذهب إلى المدينة القديمة مق اككرسية كل ق بجوة في المدينة ق بجولة في المدينة, قم بجولة في المدينة. اذد نافساتغورشي اذهب الى الميناء اذهب الى الميناء موعد قت اكسكورسيا نافساتغورشي قم بجوله في الميناء قم بجوله في الميناء كيديف راساناخوبيبيا ماذا بقي من معالمها جديره بالمشاهده غير ذلك ماذا بقي من معالم <تكلم> جديره بالمشاهده غير ذلك زيგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე www.book2.de